بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تطليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجين فاجعلهم كعصف ما كون